والآن مع الشريط الرابع والذي يحتوي على سورتي المائدة والأنعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ, إن الله شديد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكن السبع إلا ما ذكيتم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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا كتابا من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان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 يأَّهَا الذيين آممَنُ كُ قوَوَّى مِينَ للَِّ شهَد بِ قِصقَ وَلَا يَجرِْمََّكُم شَنَآانُ قَوْم عَ أََّ تَعدِنوا عْدُِهُ أَقَبُ للتَّقوى وَاتَّقُ الله إِ اللهَّه خَبيرٌ بِماَا تَعملون وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنمتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلن انكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خَائِنَةٍ منهم إلا قليلا منهم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 يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 وَآتاكُم ما لَم يُؤْتِ أحدًا منِن العالممين يا قَوْمدُخُلُ الْأَررضَ الْ المُقدسَةََّ التي كَتَبَ اللههُ لَكم وَلاَا تَْتَد على أَدِبارَِكُم فَتَن قَنِبُ قالوا يا موسى إن في طامن جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 شَّ إ كَذًا مِنهُم بعدَ ذكَ ف الأرض لَ مُسْفون إنما جَزََّينَ يُحالبونَ الله رَسُولهُ وَيَسسَوونَ فيِي الأورضِ فَسادًا أي يُقَتلوا أيقَتلُ أَوْ يصََّبوا أَ تُقََّ عديهم وَأَْجلُلُهُم مِ خلِافٍ أَوْ يم فَو منِن الأرض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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, يشاء وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا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 ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بِمَا أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيدا ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ق ع ج أَكَ منِنَ الحَّ لكُل جَعَنا مِنكُم شِرحةَ منِه ج وَلَ شَ اللهَّم لَجَعلكُم أَُّةَ واحدَةَ وَل يَبلِل وَكمْ مَا آتَكُمْ فَسْتَبقُ الخَيرات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 قوم ان دين الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم فَبلل الله يُؤْتيمَشَاء واللهَّهُ اسِع عَليم إنِما وَلكُم الله رَسولُ والَّينَ آمَن الذينَ يقمون الصَّلا الذينَ يقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزَّكاتَ وَهُم راكِعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا, والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هجوا ولعبا من الذين أوتوا الكتابا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلَى بِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِمَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى الْكَافِرُونَ ۗ قُلْ الله أَهْلَ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيرِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كانوا يَكْتُمُونَ وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلْ يَدُ هم ولعوا بما قالوا بل يداهم بسوطان انفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا ممن انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوق اطفأ الله اطفأ الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم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 وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِلا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى من نْ آممَنَ بِاللهَّهِ وَالْيَومِآخِرِ وَعمِلَ صَالِحَم فَلا خَوْفٌ عَلَْهِم فَلا خَوْفٌ عَلَيهِم, عليهم وَلهُم يَحْزَون لقد أَخَذْنا مثَاقَبَنِي إِسْرائلَ وَأَسَلنا إلَيْهِ مُوسُول كلُ مَا جَ أَهُم رَسُول بِمَا ل تَهُوَ أَ خُسُهُم فرَيق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 وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 أَوَلَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مُتَخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ وَلَن تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلْدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لنا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا وَنَطْلَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَذَابَهُمُ اللَّهُ بما قالوا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسهم من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يجبون الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين فَمَن يُلَبِّي وَنَكُمُ اللَّهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لَيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بالغَرِيبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ آمنوا لا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جَعَ اللهَّهُ مِنْ دَحِرَةٍ وَلَا سائبَةِ وَنَا وصِلَةِ وَلاَا حَام وَلَا حَامِ وَناكِدنَّينَ كَذَرُوا يَفْتَهُونَ عَ اللهَّ الكَرِبَ وَكْثَوْهُم لا يَعطِلون وَإذاَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَ مَا أَنزَل اللهَّ وَإِلَى الرسُولِ قالوا حَسبَُ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 إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن ركتبتم لا نشتريه بثمن ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا الى الله من الاثمين فان عسر الا انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما فآخران يقومان ان قام هما من الذين استحق عليهم الاوليان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 وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِن تُخْرِجِ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِلَى أَنْ كَانُوا إِلْجَأْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بي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 إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم